إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيَّئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَّ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جلَّ عن الشبيه والمثيل والكف والنظير وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُه وخليله وخيرته من خلقِه وأمينُه على وحيه أرسلَه ربه رحمةً للعالمين وحُجَّةً على العباد أجمعين فهدَى الله تعالى به من الضلالة وبصَّر به من الجهالة وكثَّر به بعد القِلَّة وأغنى به بعد العيلة وجمع به بعد الشتات وأمَّن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامُه عليه وعلى آله الطيِّبين وأصحابه الغُرِّ الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعد اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد أيها الاخوه الكرام يقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي يغيظ بهم الكفار مدح الله تعالى في كتابه الكريم صحابه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وبين الله جل وعلا في كتابه الذي يبقى الى قيام الساعه عظه وعبره للناس مدح الله تعالى الصحابه وبينَ الله تعالى رِضاهُ عنهم فقال الله جل وعلا لقد رضيَ الله عن المؤمنين إذ يُبايعُونَكَ تحت الشجرة فعلمَ ما في قلوبِهم فأنزلَ السكينةَ عليهم وأثابَهم فتحًا قريبا قال جابرُ رضيَ الله تعالى عنه نزلَت هذه الآية في الصحابة الذين بايعُوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرةِ الرِضوان وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أقبل محرما ملبية مع ألف من أصحابه أقبلوا محرمين مشتاقين إلى البيت الحرام فمنعتهم قريش من دخول مكة فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليتفاوض مع قريش ويتحاور معهم لعلهم أن يأذنوا له أن يدخلها سلما. فتأخر عثمان فأشيع أنه قد قتل فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقعد تحت شجرة الرضوان وبايعهم على الموت في سبيل الله تعالى يبيعونه على الموت وعلى بذل الارواح كما بذلوا قبل ذلك اجسادهم ودماءهم وتركوا اولادهم وانفقوا اموالهم يبايعونه على بذل ارواحهم فاستحقوا عند ذلك أن يمدحهم الله تعالى ويقول جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هؤلاء الصحابة الكرام اصطفاهم الله تعالى لصحبة خير رسله وسيد الأنبياء ورأس الأتقياء محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اصطفاهم الله تعالى من عامة الناس علم الله تعالى أنهم هم أطهر الأمة قلوبا وأقلها عيوبا وأصدقها ألسنة وأقربها إلى الطاعات وأبعدها عن المحرمات فاصطفاهم الله تعالى من بين الأمة كلها ليبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لن أتكلم عن فضلهم فلقد تقدم في ذلك بعض الخطب إنما سنتحدث اليوم أيها, اليوم أيها الأفاضل كيف انتصر الإسلام بهؤلاء الصحابة الكرام ما هي الميزات التي كانت عند الصحابة ما هي الصفات الذاتية والصفات الإيمانية التي كانوا يتحلون بها لذلك نصرهم الله تعالى وجعلهم أئمة فبُعت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ثم إلى المدينة ثم يتوفى عليه الصلاة والسلام فيمصر الله تعالى الأمصار ويفتح الفيافي والقفار بهؤلاء الصحابة الكرام فيصل دين الله تعالى الى فارسة وإلى وإلى الروم وإلى مصر وإلى اليمن وإلى أفريقيا حتى وصلوا إلى أوروبا حتى وقف أواخرهم على البحر ويقول لو أعلم أن وراءك بلداً لخذتك حتى أغزو في سبيل الله كيف انتصر الصحابة ما هي صفاتهم التي كانوا يتحلون بها كيف كان تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان تعاملهم مع القرآن كيف كان تعاملهم مع أخطائهم إذا وقع أحدهم في خطأ كيف كان يتعامل مع هذا الخطأ الذي يقع فيه أيها الإخوة المسلمون كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام مسلمين لوحي الله تعالى إليهم ما كانوا يحاورونه أو يناقشونه إلا إذا أذن لهم بذلك لم يكونوا يعارضون الشرع بالعقل ولم يكونوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمر ربنا بكذا وإنما كانوا يسألونه بما أمر ربنا في كذا ما كانوا يوقفون العمل على معرفة الحكمة كلا وإنما كان العمل يأتي إليهم ويأتون إليه طاعة وقربة إلى رب العالمين لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى, إلى معركة بدر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل مع الجيش أقبل إليه الحباب بن منذر رضي الله تعالى عنه وهو يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل منزلا جعل فيه بئر بدر بينه وبين المشركين فرأى حباب أن هذا لا يصلح فنحن في معركة وينبغي أن نمنعهم من الشرب ليعتشوا فننتصر عليهم فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال وهو في غاية الأدب ويعلم أنه لا يجوز أن يقدم بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون نعم سمعنا وأطعنا استسلام كامل للوحي قال الحباب يا رسول الله أهذا الذي نزلنا فيه موطنٌ أمرك الله تعالى بنزوله فعلينا السمع والطاعة أم هي الحرب والمكيدة هل هو رأي رأيته يا رسول الله رأي شخص بشري يحق لنا أن نطرح عليك ما يخالفه أم هو وحي من الله تعالى وحاه إليك فيجب علينا السمع والطاعة فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والمكيدة أنا رأيت أن هذا المكان أنسب فقال له الحباب يا رسول الله فهذا موضع لا يصلح لكن تقدم عن البئر فاجعل البئر خلفنا يا رسول الله فنشرب إذا عطشنا ولا يشربون فيضعفون عند القتال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متكبرا عن الاستماع إلى أراء أصحابه ولم يكن مغرورا عليه الصلاة والسلام برأيه الشخصي ولم يكن يتعامل معهم على أنهم جهال سفهاء لا يقبل منهم رأيا ولا عقلا ولا حكمة ولا صوابا ولا خطأ كلا وإنما كان يشعرهم بقيمتهم وعقولهم وأرائهم قال له عليه الصلاة والسلام فنعم الرأي ثم أمر الجيش أن يتحرك ليكون أمام البئر فرحم الله ورضي عن الحباب لم يتكلم في الاعتراض على رأي النبي عليه الصلاة والسلام ولا في إبداء رأي شخصي حتى استأذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان عند الصحابة الكرام غاية الطاعة لأمر الله تعالى ولم يكن طاعتهم للأمر أو اتهاؤهم عن النهي مبنياً على رأي شخصي أو مبنياً على شهوة داخلية كلاً في حديث أنس أيضاً رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم يقول كنت ساق القوم في بيت أبي طلحة وأبو طلحة هو زوج الرميصاء أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فإن أباه مالك قد, هاجر قد, قد هرب من المدينة لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إليها هرب منها مشركاً فتزوجت الرميصاء أم أنس تزوج طلحة بعد ذلك فكان أنس ربيبا عند طلحة يقول كنت ساقي القوم يعني أسقيهم الخمر في بيت أبي طلحة وذلك قبل أن تحرم الخمر عليهم قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل رجل من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يصرخ ويقول ألا إن الخمر قد حرمت ثم تلا عليهم قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا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 ما كاد يُتمُّ كلمةَه ولا قِراءَةَه لما قال فهل أنتم منتهون والله إن بعض القوم إن شربته في يده والله ما رفعها إلى فيه قال فسكبوها على الأرض وقاموا إلى جرار الخمر فسكبوها في السوق قال ثم ثم أصابوا من عطر عند إم سليم زوجة أبي طلحة وهي الرميصاء أصابوا من عطر عندها تعطروا ثم خرجوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يسكبون الجرار في الطريق تخوض أقدامهم في الخمر بعدما كانت معززةً مكرمةً يسوقون فيها عظم أموالهم ويشترونها بكبير أموالهم وصغيرها كانت مكرمة لما كانت حلالة لكنها لما أصبحت حرامةً حراماً صارت مهانة تحت أقدامهم طاعة تامة لله عز وجل هؤلاء الصحابة لما أطاعوا الله تعالى وقدموا, لله وقدموا أمر الله تعالى على مُراد أنفسهم وعلى شهواتها استحقوا أن يفتح الله تعالى بهم البلدان وأن يُذِلُّوا كسرى وقيصر وأن ينصُر الله تعالى الدين الذي يحملونه لما صدقوا في طاعتهم لرب العالمين وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا رخيصةً عليهم الدنيا ما كان الواحد منهم يبحث عن رئاسةٍ أو إمارةٍ أو شهرةٍ بل كان الواحد منهم يود لو أن أخاه كفاه ذلك اليوم إذا نظرت إلى بعض من يعملون للإسلام وجدت من حظوظ النفس التي تخالط عمله الصالح ما يجعل هذا العمل فاسدا وغير مبارك من حظ النفس في حب الشهرة أو الظهور أو حب المال حب المال او أحياناً الرياء أو حب ثناء الناس عليه أو قل غير ذلك لما اطلع الله تعالى على قلوب الصحابة فرأى فيها قصداً واحدا واحدا فقط لا شريك له وهو ابتغاء وجه الله تعالى ومحبة نصرة هذا الدين استحقوا أن ينصر الله تعالى به ماذا الدين حتى رفع الله تعالى رؤوسهم على جميع الناس أيها المسلمون وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم متفاعلين مع الوحي عندما يتلوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم كانوا بكائين بقلوب صافية وعقول حاضرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة كما في حديث العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه ثم قال عليه الصلاة والسلام في أثنائها والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذَّذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرون إلى الله تعالى فماذا فعل الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم يعني من عظمة الله تعالى وعاقبة معصيته وما أعدَّ لمن عصاه من العذاب وما أعد لمن أطاعه من النعيم لو تعلمون ما أعلم من هذه الأمور ما يكون حالكم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال راوي الحديث فوالله لقد وضع, لقد وضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جباههم على ركبهم كان بعضهم محتبيا يقول لقد وضع بعضهم جباه جبهته على ركبته ولهم خني من البكاء لما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البكاء الذي يقع منهم ويحرك قلوبهم ويسبل من عيونهم يراه الله تعالى فيعلم فعلا صدق قلوبهم في التعامل مع ربنا عز وجل وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا وقع أحدهم ولو في الخطأ الصغير سارع مباشرة إلى التوبة منه والإنابة إلى الله تعالى ولم يكن يحتقر صغيرا أو, أو يظنه لا يضره كلا بل كان الواحد ينظر إلى عظم من عصى ولا ينظر إلى صغر ما وقع فيه قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصبحنا الحروقات من جهين فهزمناهم قال فلما انهزموا لحِقْتُ أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم رجل من قبيلة جهينة كان قد قتل من قتل من الصحابة الكرام فلما رأى أصحابه منهزمين ألقى سيفه وانهزم معهم يقول أسامة فلحِقته أنا ورجلٌ من الأنصار قال فلا منا بشجرة فأقبلت أنا والأنصاري فلما رفعنا عليه السيف وهو خلف الشجرة وجاءه أحدهما من يمينه ويساره قال فلما رفعنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الآن تقولها وقد قتلت من قتلت من الصحابة الآن تقولها لما وقع من يدك سيفك وتولى عنك أصحابك الآن الآن تذكر لا إله إلا الله أينك عن لا إله إلا الله قبل ذلك قال أسامة فأما صاحب الأنصاري فخفض سيفه وأما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته يقول فوقع ذلك في نفسه وهذا هو الفرق بيننا وبينهم الإنسان منهم يقع في الخطأ فتلومه نفسه ولا أقسم بالنفس اللوامة نفس طيبة تلوم الإنسان لماذا نمت عن الصلاة لماذا عققت والديك لماذا سببت فلانا لماذا منعت فلانا بقية حسابه وماله لماذا ما فعلت كذا نفس لوامة مؤمنة تلوم ليس نفسا قد غطى عليها الران كلا برانة على قلوبهم ما كانوا يكسبون لا نفوس طيبة وقلوب صافية وبالتالي أدنى شيء من الخطأ يؤثر يقول فوقع ذلك في نفسي فلما رجعنا أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إنَّ قد صبَّحناهم فهزمناهم قال إيه يعني أكمل قال فلحقت يا رسول الله أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم قال هيه قال فلا ذمنا بشجرة يا رسول الله وأسامه كأنما ينتزع القصة انتزاعًا من أقصى عروقه خوفًا وطمعًا ورهبةً من رب العالمين وخوفاً مما يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه إنما قتل الرجل اجتهاداً ما بينه وبينها عداوة ولا تعمد أن يخطئ قتال في سبيل الله وجهات وكان أسامة رضي الله تعالى عنه غلاماً صغيراً في ذلك الحين وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته قال ابعثوا جيش أسامة الجيش اللي رئيسه أسامة وقائد أسامة ابعثوا إلى الشام يقاتل وكان النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته عمر أسامة ستة عشرة سنة فقط وقاء الجيش إذا لما وقعت قصة جهينة كم عمره هو يقينا تعدى الخمسة عشر سنة وذلك أن من كان دون الخمسة عشر كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأذن له بدخول القتال فهو يقينا تعدى الخمسة عشر لكنه لم يجاوز السادسة عشرة ومع ذلك يقولوا فوقع ذلك في نفسي وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحكي له القصة يا رسول الله فصبحناهم فهزمناهم فلحكت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قصة في يقول هي قال يا رسول الله فلما رفعنا عليه السيف قال أشهدُ أنٍ لا إله إلا الله وأنَّ محمد الرسول الله عندها أحدَّ النبي عليه الصلاة والسلام بصره إلى أسامة إلى حبه وابن حبه إلى من تربَّى في بيته وتشأى في كنفه إلى من يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبًّا عظيمنًا إلى درجة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يشفعوا لأحد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قدموا أسامة wasn't him ليشفع لهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أحد بصره إليه قال يا رسول الله فلما قالها فأما صاحب الأنصاري فخفض سيفه وأما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته فقال عليه الصلاة والسلام قتلته بعد أن قالها قال نعم يا رسول الله قال قتلته بعد أن قالها قال نعم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجّك يوم القيامة يوم القيامة لن يحاجّك الرجل ولن يحاجك سيفك ولا الدم الذي انهمر من, من عنقه إنما ستأتي لا إله إلا الله بعظمها ومقامها ومكانتها وحجمها وجلالها تحاجك عند الله كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة قال أسامة يا رسول الله ما قالها إيمانا بالله الموقف يدل على ذلك ما قالها إيمانا بالله إنما قالها خوفا من السيف اتقاءا للسيف لألا يقتل فقد قال هكذا بلسانه فقال عليه الصلاة والسلام أشققت عن صدره شققت عن صدره لتنظر قالها إيمانا بالله أو خوفا من السيف كيف حكمت عليه شققت عن صدره لعل الله أنزل عليه الإيمان في تلك اللحظة وما أدراك أشققت عن صدره لتنظر قالها إيمانا بالله أو خوفا من السيف كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة ماذا قال أسامة وهو الذي عمره خمس عشرة سنة يقول فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلومني حتى تمنيت أني ما دخلت في الإسلام إلا تلك اللحظة تمنيت أني ما حضرت المعركة ولا كنت مسلمة منذ أن ولد تمنيت أني لم أدخل في الإسلام إلا بعد وقوع المعركة لاجل أن الإسلام يجب ما قبله وأن الإنسان يغفر له ما كان قبله لذلك نصر ربما لو كان غير الصحابة لقال يا رسول الله أنا مجتهد يا رسول الله أنا خرجت محتسبا إلى القتال يا رسول الله انا أنا صغير عمري خمس عشرة سنة يا رسول الله أصلاً كان وجعل يناقش الصحابة كان عندهم استسلام كما قال الله تعالى وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قَصْدُهُ نُصْرَةِ الدين ويعلم أَنَّ الطَّرِيقَ الْوَحِيدَ إِلَى الْجَنَّةِ هو اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي كان يقدمون قوله على كل قول أسأل الله تعالى أن يجمعنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته وان اجعلنا ممن يهتدون بهدي هذه صلوات ربي وسلامه عليه قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه الرحيم الحمد لله على احسانه والشُكرُ له على توفيقِه وامتِنانِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لا تعظيمَ اللشانِه وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى رضوانِه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانِه وخلانِه ومن سارَ على نهجِه واكتفَى أثرَه واسنَّ بسُنَّته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام ومما جعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهما أرضاهم مما جعلهم يفتحون الدنيا ويمكنون للدين وينصر الله تعالى بهم دينه ويعلي كلمته ويرفع رايته مما جعلهم على ذلك أنهم كانوا متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدهم يأكل كما يأكل النبي عليه الصلاة والسلام يشرب كما يشرب يمشي كما يمشي ينام كما ينام كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء كلا بل كانوا أعظم من ذلك كانوا يحبون ما يحبه النبي عليه الصلاه والسلام ويبغضون ما يبغضه النبي عليه الصلاه والسلام حتى وإن كان ما يبغضه هو امر حلال أو كان ما يحبه عليه الصلاه والسلام حبا شخصيا فقط بشريا ومع ذلك كانوا يحبونه يدل على ذلك ما في البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قعدت يوماً مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل طعاما قال فلما قعدت معه صلى الله عليه وآله وسلم رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء والدباء هو ثمرة القرع يقول رأيته يتتبع الدباء فيأكله قال أبو هريرة فما زلت والله بعدها أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه من شدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام اتبعه في كيفية صلاته وكيفية عبادته وكيفية قراءته للقرآن كيف يأكل كيف يشرب كيف ينام كيف يذهب لقضايا حاجة ما هي السنن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء واتباعا لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة ثم زادوا على ذلك أنهم يحبون ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى من الطعام والشراب وكان يقتدون به صلى الله عليه واله وسلم في كل شؤونهم رؤيا بعض صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم رؤى الصحابي وهو وقد فتح ازراره كما في السنن فساله بعض التابعين قالوا انك تصلي وقد فتحت ازرار ثوبك فقال لهم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلى وقد فتح ازرار قميصه فأنا أحب أن أعمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاتباع الصادق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظاهرهم وفي أكلهم وشربهم وجميع حياتهم وفي وعض وتعنيف من لا يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي رآه الله تعالى منهم هو من أعظم الأسباب التي استحق بها ذلك الجيل أن ينصره الله تعالى أسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بخير بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله تعالى أن يرضى عنهم اللهم ارضى عمن ترضى عن صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم العن من لعنهم يا حيُّ يا قيّوم اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا اتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام وتجعلنا ممن يهتدون بهديه ويعملون بسنته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلِح أحوال إخواننا في كل مكان اللهم رُحماك بإخوةٍ لنا يُقتلون في سوريا ويُقتلون في اليمن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنصرهم نصرًا مُؤزَّرًا اللهم أحقِن دماءَهم اللهم تقبَّل شُهداءَهم، اللهم سُدَّ جوعتَهم، وأغنِ فقيرَهم، يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم كُن معَهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنَّ نسألُك أن تُرينا في الظالمين يومًا أسودًا كيومِ هامانَ وقارونَ وأُبيِّ بن خَلَف يا قويُّ يا عزيز، اللهم وإنَّ نسألُك أن تُصلِحَ أحوالَ المسلمين في كل مكان، في كل أرض من أرضِك يا رب العالمين اللهم اجعل ما نستقبلُ من أيامٍ خيرا مما استدبرنا يا حي يا قيوم اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاه تيمور المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم